كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصده